وعدك متى يا مدعي حرى للشواي فت الوعود ولا عيونك نساني جاوب صدى صوتي ينادي بالعناق حرامت جهلتك في شجوني وعدك متى يا مدعي حرى للشواي فت الوع عيونك نساني جاء صدا صوت ينادي ذا لعماك حرام الجهل ترك في شجوني لا عدلي رحم ولا صبري ينطعك مدري متى تسعد شوفك عيوني عدك متى لا عدلي روحه ولا الصبر طاي، متري متى تسعد بشوفك يوني ليلي ويومي سارح بين دوراك ليت الرسائل والصور صبراك لا عدلي روحه ولا الصبر الطائق مدري متى تسعد بشوفك أيواني ليلي ويومي سارفت بين أنا وراك لترى السايل والصور صبراني ويقلت لازم للوعد شمس والشراك عيني وقربي للوعد كذبوني وادك متى ليلي ويومي سرحت بين الوراق لترى السايل والصور صبا واني وان قلت لازم الوعاد شمس وشرايق عيني وقلبي للوعاد كذاب ليلي ويومي سرحت بين ال وقعت الرسايل والصور صبراني وقلت لازم للوعاد شمس وشراي عني وقلبي للوعاد كذاباني ودي أشوفك قبل ما يكتاب فواك ولا تكمل درب حبك بدوني وعاد كنتان يا بدعي حر الاشواق فتل معان ولا عيونك نساي جاوب صدى صوت ينهدي بلا ماك حرامت الجهل ترك في شجوني لا لي وحر ولا صدري انطاك مدري متى تسعد بشوفك O God, O